الحمد لله وكفى على عبادين الذين اصطفى على سيامة نبي المجدبة والأمين المصطفى على الكرام والبيت الأرضام المستثمينين الشرفة وبعد الوديعة في المصارف أن يودع العميل المال في البنك في المصرف فيأخذ المصرف فيستثمره طيب ويعيد يعود بالفائدة على رب المال على أن رب المال يسحب ماله في وقت الاتفاق بينه بينه والودائع في المصارف على أنواع ثلاثة الودائع في المصارف على أنواع ثلاثة النوع الأول الودائع الثابتة النوع الثاني هي الودائع تحت الطلب سنفسر ذلك النوع الثالث الودائع بإختار هذا نوع وسط بين النوعين طرفان ووسط إذا أنواع ثلاثة ودائع ها ثابتة. يعني إيش وداع ثابتة؟ وداع محددة الأجل. الوداع الثابته محددة الأجل. إنه يودع المال يودع المال في المصرف لمدة ستة أشهر، ثلاث أشهر، خمسة أشهر، لمدة عام، خمسة أعوام. يبقى يدع يودع المال في المصرف لمدة محددة. أقل ثلاث أشهر. أقله وهذا شرط. المصرف لا أقل من ذلك. أقلها أشهر. والزيادة مقبولة. زيادة كلما زادا كلما زاد الخير عندهم. الوديعة أن يودع العميل المال في المصرف لمدة محددة ثلاثة أشهر خمسة أشهر ستة أشهر سنة خمس سنوات طيب على أن يعطي المصرف فائدة بنسبة معينة للمودع طيب يعطي فائدة بنسبة معينة للمودع تزداد بازدياد الأجل تزداد بازدياد الأجل وهذه الوديعة تسمى وديعة ثابتة طيب الطرفان الطرف الثاني ايداع النقود باختار يشبه الوديعة الثابته يعني ايش ايداع باختار هو يودع المال دون ان يحدد اجله لكن المصرف يشترط عليه هذا المال لا يسحب من المصرف الا باختار قبل السحب على الأقل بشهر أو بأسبعين أو بسبب تأسبية يعني في مدة مهلة مؤينة لابد أن تكون هذه المدة متفق عليها بين العميل وبين المصرف حتى يهيئ نفسه فيعطيك المال طيب على أن يعطي المصرف مالا أو فائدة لصاحب الايداع لكن هذه الفائدة بالإجماع تكون إيش؟ أقل نصيبك مهنوجد. تكون أقل مني ها أقل من مفعيلة الوديعة على إيه فبيتة. صحيح أي لا نوع ممكن بعد ما يعطي يودع المال بعد يقول أنا أريد مال بعد أسبوعين بعد ثلاثة أسابيع طوله بذلك فهو محتمل المد محتمل قطع المدة واحتمال قطع المدة لا يعطي مساحة للمصرف أن يتصرف في المال تصرفاً كلياً فيستفيد منه استفادة عليه. لكن سيستفيد لو ما اخذوا منك مال الا هو لابد انه في وقتها يقلده طيب فيعطيه هذا الطرف الثاني الوسط هي الوديعة تحت الطلب الوديعة تحت الطلب لها مسمى في المصارف هو الايه الحساب الجاري الحساب الجاري الودائع تحت الطلب ايش بقى الحساب الجاري هو انه يودع يودع المال على أن يسحبه اي وقت اشاء على أن يسحبه يسحبه أي وقت شاء المعاملة بين المودع الآن وبين المصرف تحب وإداء تح وإداء والبنك وتبعا البنك الآن لما أنت تقول بأن هذا حساب جاري يبقى البنك ملزم أن يضع احتياطي مثل المال لا تقول ما نقول مالك أو مثل المال يضع قدر المال على جانب لأن أنت ممكن في الليل يطرع عليك طارق فتقول غدا سأسحب المال فلابد يكون البنك إيش في البنك مش إيش رقفلات وأمام تعال فاهم طيب فهنا البنك اذا أوقف مالا لم يستفد منه من أجل سحبك أنت فهمت فلذلك لا فائدة لك فيه ما في فائدة ما بيعطيك فائدة سب الجاري لا فائدة فيه لا فائدة فيه ولذلك الناس بيحسبون إنه حلال سنوين لا فائدة فيه لكن المصرف يستفيد منك يأخذ منك مال ليه؟ لمن من أجل الإداع والسحب تسحب في الشيكات بتكتب أو تقول لا عجب الشيكات أنت بتستفيد أصلا منهم الشيكات لما أوضعت عنده فلو أنت تخشى أن تتعامل بالدرهم والدينار وتخشى من المال يسرق تخطر الشيكات تسحب منه الشيكات أو أنت بتسحب المال وسحب المال عبد المال واستخدام الإداري أو الموظف الذي يكتب لك الأوراق ويختم كل هذا فيها أموال فيأخذ منك أمار بيأخذ أجرة على ذلك يأخذ أجرة على ذلك وإذا هذه الودائع أو أنواع الودائع في المصارف ثلاث أنواع طرفان ووسط طرفان فيها فائدة ووسط ليس فيه فائدة مفهوم بهذه الصورة صورة الوديعة في البنك التي تسمى أو المصرف تسمى وديعة إما أن تقول ثابتة أو بإختار أو الحساب الجارب حكم الودائع حكم الودائع طبعا الفقه فرعا تصور عشان تقول حكم الوديعة لابد ان تكيفها تكيفا شرعيا شرعي في هذا الباب لابد ان تكيفها تكيفا شرعيا التكيف الشرعي لهذا الباب ان تقول اولا نأتي بالحكم الفقه ده دا دايما الذي اقوله الاقتصادي العاري عن الفقه ضعيف انا مش هفعل انت الاصل الاصيل عندك الاصل الفقهي ثم تصوره في الوقت فقط هذا الاقتصاد أما أنتي برجل يقول اقتصاده اقتصاده ومال وأموال وهو لا أدري الفقه ولا يعلم التأصير العلمي الفقهي مش ممكن يكون اقتصاد ناجح أما قل حكم وديعة في الفقه إيش حكم وديعة في الفقه؟ الوديعة الشر في الشرع في الاستراحة استراحة قضاء هي العين التي يضعها المالك في يد الآخر المُتَمَن العين الذي يضعها في يد الآخر المُتَمَن ليحفظها له ليحفظها له هذا من باب تنزل تحت بها قول اللي جراء العموما تعاون على البر والتقوى وايضا قول الله سلام من, من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل هذا البر يستلزم ذلك يستلزم ذلك لوازم ثلاثة الوديعه وهذه اللوازم نقارنها بينها وبين المصار اولا أن يد يد المؤتمن يد أمان يد الرجل الذي أودعت عنده هذه الوديعه يده هي يد أمان وما اليد يدان يد ضمان ويد أمان يد الأمان هو أننا لا نضمنه إلا بالتفريط وده الوديعة على هدوان اليد يد أمان يعني هو أمين مش مخون لا شيء عليه يحفظها لك من باب الإحسان والرفض يد الضمان في كل الأحوال تفريط او تفريط فأنت إيش لابد أن تردها أنا لا تردها فهمتم؟ يبقى بالإجماع بالإجماع المودع المودع يده يد أمان هذا بالاجماع هذا بالاجماع هو يده يد أمان بالاجماع وايضا قبل ذلك حديث ممكن عاده تعريف الوداع بإختار طيب الايداع هو ان يودع العميل مالا في المصرف في البنك طيب على ليست بمدده محدده لعل أن أن إشتارت عليه المصرف إذا أردت المال لابد أن تغترني قبل السحب بأسبوعين على الأقل ثلاثة أسابيع على بشهر على الأقل المدة متفق بينها يبقى إذا في مدة محددة في أجل محدد متفق عليه مبرر هو إيش الإختيار قبل السحب لابد يكون في مدة فعشان في مدة بيعطيك نزبة لذلك ذلك ثأيدة وإن كانت قليلة لكن هو أيضا بيعطيك من إنه في أسبوعين أو ثلاثة أو شهر فيستفيد من سبيل المال مفهوم هذا بالنسبة للإيداع طيب فنقول بالوديعة في الشرع كما نرجع لها هي العينة يضع المالك عند الأمين المؤتمن أول ما يخزمنا في أن نقول يد يد يد أمان يد يد أمان طيب الحديث عمر بن شعيب على نبيه عن جلدي من أودع وضيعة فلا ضمان عليه من أودع يعني عنده من أودع وضيعة فلا ضمان عليك فلا ضمان عليك طيب احفظوا هذه نقاط الثلاثة لنفرق بينها وبين أي بين وبين المصرف طيب الثانية وهذا في الاستراح عدم التصرف فيها لا يجوز التصرف في الامانه انت مؤتمن والتصرف فيها بغير إذن الذي ثمنك نوع خيانه نوع إخيان ونوع تعدد ذاك العلماء يقولون إذا تصرف فيها بغير إذن انقلبت انقلبت يد الأمان اليد دمامة بالحالات كلها ثاني موضوع تفريض غير تفريط انقلبت اليد يد دمامة ترى ما تصرف فيها إنه لا يجوز أن تصرف فيه طيب الثالث بأنه لو أفلس من الموضع لو أفلس لو أفلس تعرفون أن الرجل لو أفلس لو أشهر إفلاسه وعنده بعض الممتلكات أصحاب الديون بيحصل فيه مش ولكن يشتركون ان يكون حصص صح هو لا يدخل هذا الامر يدعي ان يكون هذا الامر يدعي ان ما هذا الامر ما ان ما هذا الامر يدعي ان يكون هذا الامر يدعي ان يكون هذا الامر يدعي في يكون في الامر يدعي هذه يكون يد الامر عدم تصرف فيها وجوبا لا يأسب خان الأمانة بدأ تالي ما في تحاص مع, مع إذا أشهر إفلاس مع الغرامات. تعال ننظر إلى هذه الوديعة في الاصطلاح ونسقطها على الواقع وننظر في المصارف إيش تكون فيها يا حبيبي اخر نقطة قلت الأدراثي كمسة يدينون الرجل بألف درهم مثلا طيب أشهر افلاسه لكن عنده بعض الممتلكات. تجيبكم صميمة درا نعطيها المين الغرماء اللي هم كان خمسة مين ياخدوا مين, مين من الخمسة اللي ياخدوا هيتحاصون حصص كلهم بسهم فقام كيف هذا هو طيب ننظر المصرف المصرف أول شيء في الوديعة يد ويد ضمان تعال ننظر بقى الآن هذا التكييف الفقهي والشرع الاصطراحي له الى. ماذا نفعل في المصرف إيش بقى الفارق أول أول الفوارق المصرف يشترط على نفسه ضمان الوديعة التي اودعت تاني تعال الموضوع يبقى المصرف ضامن في كل احواله يعني في كل احواله تصرف لم يفرغ مال سُرق ما سُرق يبقى هو ايش ضامن لهذا المال ادي اول مخالفة ايه بين الوديعة الحقيقيه الاصطلاحيه والوديعة بالمصارف طيب الفارق الثاني احنا قلنا الفارق الثاني بان اليد لا تضمن الا لا يتصرف المؤتمن في هذه الأمانة بحال وإلا فهو نوع خيانة طيحو لا طيب أما المصرف فحينما تودع فيه المال يتصرف فيه أعطى أعطي أنت أودعت فيه المال الساعة عشرة الساعة حدشة لحدت يعطيها قرض ال يتصرف فيه يتصرف في عين يتصرف في عين مالك هذه مخالفة ولا لأ أصلا إيش الوديعة عايز يا حبيبي اسقط اللهك بالله عليك وصف ممكن لا تتعجل في هذا حتى تفهم المسألة كليتا وبعد ذلك هذه مؤثرة إذن هو تصرف صحيح ولا لا الشبه اللي بيقولها الأخ نبينها بعد ذلك تصرف فيها هذه مخالفة أيضا لإيه لأصل الوديعة الثالث إذا أفلت إذا أعلن البنك أو المصر إفلته فالرجل صاحب الوديعة بينزل مع الغرماء ويتحصون مخالفة إيه الآن إذن هذه فوارق ثلاثة بين الوديعة في الاستلاح والوديعة عنده البنوك طيب؟ فهذا هذه ليست الوديعة حقا إذا نظرت وجدت أنه إذا أودع مالا يأخذ عليه فإذا صحيح الله ما قلت إذا أفلت شيخ بأتحاص مع الغرماء وأما بالنسبة للوديعة لا تحاص بل لابد أن ترد له أمانته ففي الحقيقة أن هذه الوديعة ليست وديعة بل هو قرض لا وديعة قرض وهذا هو تعامل القرض أنك لما بتخرج الرجل مالا أنت الآن أما قرطت المال ملك هو المنفعه بالعين المال وعليه أن, أن يرد إيش مثل إذا إيش أمان فهو له مطلق التصرف في هذا المال ويرد المثل ويرد إيش فدلاء المث ففيها دلالة وضحة جدا على أنها ليست وديعة بالقرض لأن معاملة القرض هو أن يأخذ منك المال فينتفع به ويستفيد ثم يرد عليك مثل هذا الذي يفعله المصر مصر بيأخذ المال فيستفيد منه يستفيد به ويرد لك المثل وهذا تعامل القرض ليست وديعة الوديعة لا يجد المصرف أن يتصرف فلما يتصرف كانت قرضة وأيضا إعطاء الزيادة دل على أنها ليست وديعة تحد فاهم من الله فالشبه اللي قالها الأخ أنه طيب أنت بتقول الفرق أنه فيها لا تصرف فيها والوديعة اللي أتصرف فيها تبتصرف فيها بإذن المال زيادة تيمبلة أنه المالك إذا أذن له أذن له من أجل النفع الذي سيحقوه يعني بذلك قد أقر أنها قرض وليست وديعة فهمت إذا إقرار منه هو الآن أنها قرض وليست وديعة فهمتم؟ يبقى إذن التكيف الصورة تكيفها الشرعي هو الذي يحل لك الإشكال. الإشكال لو كانت وديعة إذا كل هذا الأمر يعني لو أعطت زيادة في الوديعة وأعطت مالا وأحسن اليك أمر آخر لكن هو أن تأخذ أن تأخذ المال لتأخذ زيادة هذه ليست وديعة فإن لم تكن وديعة فتعالى ننظر حكم الزبخي لها أن تصوره هي قرض صوروا هي إيش قرض طيب هذا القرض ننظر حلالاً أم حرام؟ هو انواع ثلاثه وديعه ثابته وديعه باختيار الوسط وديعه إيش اللي هي الوديعة تحت الطلب اللي هي الحساب الجاري أما الوديعة الثابته والوديعة باختيار فهو ياخذ نسبه على المدة والاجل الذي استفاد المصرف فيها من المال الذي سماه وديعه وهو في حق حقيقه ايش قرض منك واقرضه وطبعا البنت كما بينا الأسبوع الماضي أو المصرف الأسبوع الماضي بينا بأن المصرف قوام المصرف هو إيش الربح العظيم اللي بيرجع منه في قرض وقتلاط صحيح على الله <تصفيق> الفروق بينه يقترض منك ويعطيك فائدة قليلة فيقلب مالك للثاني ثلاثة أو مسلث فيقلب للثالث ويأخذ منه فائدة كبيرة يأخذ أغلب المال ويعطيك أنت الفوائد. يعني هو يعطل بالألف بألف وخمسمائة فيأخذ أربعمائة ويعطيك مائة على سبيل المثال فهنا الآن صارت الوديعة الأولى والثالثة اللي هي الوديعة الثابتة بالأجر المحدد ويختار هما يتفقان في النسبة التي تعود للرجل وأيضا في المدة المحددة وكلما ازدادت المدة كلما ازدادت الفائدة كلما ازداد المدة ازدادت فهذا قرض جر نافع بين إجباع فواحرات هذا ربا لا يجوز بحرمه هذا قرض جرى نفعا فهو حرام وهذا إجماع فيه ربا الفضل وفيه ربا نسيئة ربا نسيئة للمدة الأجل وربا الفضل في الزيادة في المال طيب هذا بالنسبة للوديعة الأولى والثالثة بعضهم الذين يحلون هذه المعاملة ويروجون لها ويقولون أنتم تحجرون وسعا يقولون أن أنتم لو حتى تنزلنا معا هي ليست بوديعة لكن تكفى الشرع الاصطلاحي انها ايه قرض كيف الاستلاحي انها قرض قلنا نعم قرض واذا اعطوه القرض بزيادة فهذا من باب خيركم احسنكم قضاء خيركم احسنكم قضاء والاجماع على انه يجوز اعطاء الزيادة او الاتفاق اتفاق شبه اتفاق بين العلماء على انه يجوز اعطاء الزيادة وهذا ايضا في خلاف فقهي لان الملكية الذين قالوا بجواز اعطاء إعطاء الزيادة قالوا الزيادة كيفا لا كما قالوا أعطاء الزيادة يجوز كيفا لا كما لأن أصل المسألة بأنه سلم بكرا جمل البعير بكرا صغيرا فأعطى ربعين أفضل أخذ الأدنى وأعطى الأعلى وقال خيركم أحسنكم فلما رأى الملكية أن الأصل لا يجوز الزيادة في القرد لأن كل قرد جر نفعا فهو ربا فقال لا يجوز إلا في الحالة التي جاءت عن فعل المسلم والحالة التي جاءت أنه اقترض بكرا ورد يبقى إذن الزيادة في قول خيركم أحسنكم قضاء في الكيف لا في الكم اخترت سيارة سوداء فجعلها بيضاء سفراء حمراء اللي بيحب الرجل يعني في الكيف لا في الكم والصحيح الرجل أن الحدث على العموم على العموم يخيركم أحسنكم لو نوعة زيادة يجوز ذلك يجوز ذلك ولا شيء فيه لكن هل الصورة منطبقة هنا؟ قصد ده هو أصالة يعطي المال للمصرف من أجل الزيادة الأداء يعني هو بيعطي المال من مصر من المصرف مش مش وأيضا نتكلم على أمر آخر الأولا العرف الجاري أنهم لا يعطون لا يودعون المال في البنوك أو في المصارف إلا للفائدة التي تات إب هذا التقسيط المعاملة قرض جرى إيش؟ لا. والأمر الثاني هم خالفوا الأصل في القرض؟ الأصل في عقود الق القروض هي إيه؟ الارتفاق الإحسان، والتعاون على برة تقر، التعاون على إيش؟ والمصرف إيش ما اللي في التعاون؟ ولا شيء؟ وهل المصرف أصلاً يعني كان في عود شديد لطعام وشراب؟ فأقرده الرجل أبداً؟ طيب المثال كناه كالمعور، المعور في شرطه بأنهم لا يودعون المال في المصرف إلا من أجل الزيادة وهذا يكون كشرط المصابة فلا ينزل في قول سلم خيركم أحسنكم إيش أضعه. خذ التأكيد من ذلك لو رأ... ذهب الرجل ليستلم فلم يجد فإيش اللي بيحدث يصبح فلوسه إيه ده رفع قضايا ويا حرمية وكسبتم مش عدد بيحدث مفسد أعظم ما تكون إنه منتظر الفائدة فلم يجدها لو قلتم المسألة على خيركم أقدر أحسن قضاءً يبقى لا نزاع بين العميل وبين مصر ومعروف ان العميل لو النصر ما اعطاه الفائدة فإنه ممكن يرفع عليه قضايا صح ولا لا والنزاع يكون موجود يبقى إذا المسألة بأسريها هي قرض جرد نفقة فهو فهو أريبا وطبعا إذا قلنا على المصارف الإسلامية هذي نحيلها إن شاء الله الاسبوع القادم أو نتكلم أولا على كل المصارف ثم نتكلم على المصارف الإسلامية حتى لا أضيع الفائدة أنا مش أضيع الفائدة لا لا إحنا قلنا ببيع الميتة لا يجوز ولا أفضل بها بيع النجاسات أنه لا يجوز يعني إحنا وقفنا عند النجاسات قلنا سمنا نجاسات ناجس نجاسة طارئة والنجاسة طارئة إما نعم الشيخ الله ترمك أنا جلقتي في إيه ليش تشغلني الله يهديك قلت أنتهي مما علي وبعدين سلمة شيء إحنا نريد إيش نفعل؟ نص رائعة عشان ننضيع علينا الوقت صحيح ولا لا وبعدين سأل ما شيئت أنا مش ههرب منه فالقصر الثاني من النرسات هو نارس بن نرسة طارئة لصورة معاملات صوت البغض نارس بن طارئه طارئة عليه فقلنا قسمان نارس بن طارئه طارئة عليه تنفك عنه ونارس بن طارئه طارئة عليه لا تنفك عنه لا تنفك عنه وقوع النرسة في اللبن أو في الزيت أو في السائل صحيح؟ إذا وقعت فيه نراسة نجزته ولا نستطيع عنه لا نستطيع تنقيته لأنه ليس كالماء الذي ينزح فإذا وقعت نراسة فيه المتندس ووقعت في الطاهر ولا تنفك عنه لا يجوز بايةه فهو ينزل تحت منزلة الميت ونهل السلام عن الميت طيب اللبن النجس والزيت النجس والطعام النجس يجوز أكله لكن مع أيه مع الكراها لأنه ممكن الفم أو شيء يحدث فيه ها لا يجوز يحرم ليش يحرم أن الرساة حرم ده ده الجلالة لا يجوز أكلها من أجل أنها فقط تأكل ليش أن الرساة فيمكن لللحم أن يتأثر بذلك الرساة الجلالة فأبلك بالنجس الصرف فالمتنجس لا يجوز أكله والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهذه قاعد عريض أحفاظها أمشي معها في دان والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حرم الله شيئا حرمه إذا لما حرم الله الميتة وحرم الله أكل النداسات فقد حرم سمنها يعني حرم بيع فيتحرم ك كال كالمجل. أما الندش نداسة عليه كالثوب الذي وقعت عليه نداسة هذه طرئة تتفك ولا ما تنفك يعني يمكن غسله ولا ما يمكن غسله في هنا نقول يجوز بيع والأولى أن يرشد الناس على أن فيه نداسة وأن هذه نداسة وتنفك عنه يجوز بيعه يجوز بيع النجس ان الذي كانت له نجاسه طارئه ختاما لهذا الباب طب اذا قلنا بان النجسات لا يجوز بيعها هل يجوز الانتفاع بها ام لا وجهان في كل مذهب عند الحنابلة وجهان وعند الشافعيه وجهان روايتان عند الحنابلة وعند الشافعيه وعند المالكيه وجهان الا الاحناف الحنفيه يقولون بجواز الانتفاع من باب. من باب أولى انهم يقولون بجواز بيع النجاسات مش قلنا ذلك نحن المره فاتت صح ولا لا قلنا ما دام ينتفع ينتفع به فيقولون إيش يجوز بيعه فهم يقولون إذا قلنا بجواز بيعه فيجوز الانتفاع به من بعه لكن بشفعيه وجان وعندما كيرو جان وأما عند الحنابلة روايته والأصح الصحيح أنهم يجوز الانتفاع بالنبي كما نقرأ الصناعي وقال أجمع على جواز إطعام الكلاب الميت هذا انتفاع على غير انتفاع طل أجمع على جواز إطعام الكلاب الميت فأنت أصل لو عندك هر أو كلب وأتذب بخنزير أو بمائة واعطيته إياه يجوز وهذا انتفع تنتفع أنت بكلب الصيد وتعطيه ميت يأكل قالوا اجمع على طعام المائة للكلاب واطعام واطعام النح طعام النح العسل المتنجس طعام النح العسل المتنجس قالوا بالإجماع يجوز وأيضا استصح حياته يتمقى... ولذلك قالوا صلى الله عليه وسلم عندما قال لا لما ويدهم بياء ويستصبح بياء؟ فقال أن لا قال لا على البيع لا على الانتفاع قال لا على البيع لا على الانتفاع بعضهم مانع في ذلك على أن سلم لما وقعت لما وقعت الفأرة بالسم قال قال سلم اهرقو أو قال القو ولم يأمر ولم يأمر بالانتفاع التوجيه في ذلك القوه فلا تأكله والحديث لم لم يتعرض من قريب ولا من بعيد على مسألة الانتفاع به لكن هو الكلام كان على سؤال على الطعام فقال ألقوا لا لا تأكلوه هناك لا يجوز لك أن تأكل النجس يبقى خلاص المسألة وإن قلنا بعدم جواز بيع النجاسات لكن يجوز ها يجوز الانتفاع بها طيب ثمن الكلب طبعا مسألة طويلة فإن كان الإخوة في نفس بعد الصلاة